فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله بتقوى الله تعالى في السر والعلن فهي العدة وهي مهبط الصفاء ومتنزل المحامد وهي مهبط الصفاء ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرقوا نعم صدق رحمه الله وعفى عنه ويدل لهذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل وبين الظار والمآفة وبين الطاعة والماء أصدر وبين أولياء الله وآداء الله إلى غير ذلك وتارثاً يحصل هذا الفقان بوسيلة العلم يفتح الله على الإنسان من الحلوم ويسر له تحصيلها أكثر من من لا يهدد الله وتارثاً يحصل له هذا بما يقيه الله تعالى في قلبه من الفراسة قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إيكم فيكم نحدثون فأمر في فالله تعالى يجعل لمن اتقاه فراسة يتفرس بها فتكون موافقة للصواب فقوله تعالى يجعل لكم فرقانا يشمل الفرقان بوسائل العلم والتعلم والفرقان بوسائل الفراسة والإلهام لأن الله تعالى يومونسا اتقي ما لينهم غيره وربما يظهر لك هذا في مجراك في طلب العلم تمر بك أيام تجد قلبك خاشق منيبا إلى الله مقبلاً إليه مكتقياً له فيفتح الله عليك مفاته معارب كثيرة تمر بك غفلة ينغلق طلبك وكل هذا تحقيق لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم وقام ويكفر عنكم سيئات ويغفر لكم ثلاث وواحد وإذا غفر الله للعبد أيضا فتح الله عليها ضواب المعرفة, المعرفة. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك كتابا حقا يحق الناس ما أراد بما أراد الله ولا تكن القائم خصيمة وبعدها واستغفر الله ولهذا قال بعض العلماء ينبغي للإنسان إذا استفتي أن يقدم استغفار الله حتى يبين له الحق لأننا قال لتحكم ثم قال استغفر الله